111. طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة ذين تَنَادَى تَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تكفرون بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ على مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ <تصفيق> دون عن سبيل الله من آمن تبلغون أعوج وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا قَمْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُضُوُّكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ